اغفى وغوف انا حبييت والحق جرب المحجه والشرعا او غا لو عذاب اللي يحب ما يضل الا ينسوان بين الهجر والجف قلب يشيب نار وتعوف كل صحبه تايه وتتباعد الخلان وانا حبيبي قلت غير الناس اللي نسيني والجاي وما يعاد لهالخلائق لا بشر لا انسان هي حاجتج بالمحب قول الذي من طبع بالاحساء <تصفيق> لا وهم خان الدهر ديوصريد اسمته يخلي القلب فرحان مثل الشمس بالشتا يفرح لها البرد وقالوا لي قالوا لي هذا الويلف قالوا لي هذا الويلف من وين من الجناين من حور جنة عدن له من الولدان جل تعظم عظم بعد من صاغ الرحمان جل تعظم عظم بعد من صاغ الرحمان من غره الشعشعات ربنا خلق لك قالوا لي قالوا لي شنو اللي تحب بحب ان تهيم قالوا قالوا لي شنو تحب وبحب اند هيمان ورفعت عني الخلق واصبح لك ميزان قلت لي رب خلقا وصار ينبع هيمان وعيني ما نعلن نبي النبي المصطفى وآل بعضه كلمات الشاعر الحاج علي كاظم الخليفه